الحمد لله كاشف البلاء مسدي النعماء احمده سبحانه لا اله الا هو المقصود لدفع الضر والباساء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد البرره الاتقياء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون شدائد الزمان وصروف الليالي ومحن الأيام وكل ابتلاء يبتلى به العبد في دنياه هو محق لإيمان المؤمنين ومخبرةٌ لصبر المحتسبين ووبال على الساخطين ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وعلى قدر إيمان العبد يكون بلاؤه فاشد الناس بلاءً رسل الله وأنبياؤه صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين فكم أوذوا في الله؟ وَكَمْ تَجَنَّى عَلَيْهِمْ أَقْوَامُهُمْ فَصَبَرُوا وَاحْتَسَبُوا وَرَسَمُوا بِذَلِكَ مَعَالِمَ الطَّرِيقِ لِلسَّالِكِينَ الصَّابِرِينَ الْمُحْتَسِبِينَ مِمَّنْ أُوذِيَ فِي اللَّهِ وَامْتُحِنَ مِنْ أَجْلِ اسْتِقَامَتِهِ عَلَى صِرَاطِ اللَّهِ ا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وهم لا ولقد قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ويتنوع البلاء وتتشكل المحن وتتلون الارزاء فمن الناس من يبتلى بفقد الاحبه الذين يكونون له بعد الله الذين يكونون له بعد الله عده واعوانا على الشدائد من الإخوان والأقربين والأبناء والأصدقاء المقربين كما حدث مؤخرا لأهل مدينة جدة جبر الله مصابهم وأعظم أجورهم وأحسن عزاءهم وأخلف عليهم خيرا وجزى الله ولي أمرنا خير الجزاء على موقفه الكريم ومعالجاته الموفقة المسددة لهذه النازلة الفاجعة والكارثة الأليمة ومن الناس من يبتلى بالفقر بعد الجده وبالعسر بعد اليسار وبضنك العيش وقلة الحيله بعد ناعم الحياه وخفض العيش وبسطه الرزق وسعه التدبير ومن الناس من يبتلى بكساد تجارته او فساد عشيرته او خراب بيته او تنكر اهله ومن الناس من يبتلى بالامراض التي تنقص عليه عيشه وتكدر عليه صفو حياته وتقعد به عن بلوغ كثير من اماله ومنهم من يبتلى بنقيض ذلك من بسطه في المال وحظوه بالجاه ورفعه القدر وسعه النفوذ والامداد بمتع الحياه ولذائرها والتمكن من بلوغ أقصى الغايات فيها كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أي اختبارا وإمهالا قد يكون استدراجا إن كان من يبتلى بذلك ممن يستعين بنعم الله على معصيته فيترك أمره ويرتكب وهيه كما قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون وخير ما يفعل المسلم الصادق أمام كل ابتلاء الوقوف أمام الوقوف الوقوف موقف الصبر والاحتساب بما قال الله تعالى الوقوف موقف الصبر والاحتساب بما قضى الله تعالى فان الصبر كما قال بعض العلماء ملاك الايمان وزينه الانسان وطريقه الى المعالي والمكرمات اليه يسكن وبه يطمئن وفي ساحته يستقر ويستريح وهو مقام, عظيم وهو مقام عظيم من مقامات الدين ومنزل كريم من منازل السالكين وهو في الإسلام له خطره وعظم شأنه شاد القرآن بذكره ورتب عليه الثواب الجزيل وضاعف لأهله الحسنات ليحببه إلى القلوب ويرغب فيه النفوس فما من فضيلة إلا وهو دعامتها فإن كان صبراً عن الشهوات سمي عِفَّة وإن كان على احتمال مكروه كان رضا وتسليمًا وان كان على النعمه وشكرها كان ضبطا للنفس وحكمه وان كان في قتال سمي شجاعه وقوه وان كان بين يدي حماقه او سفه سمي حلما وان كان بكتمان سر سمي صاحبه كتوما امينا وان كان عن فضول العيش او الحديث سمى زهدة، فالمق بدونه في الحياة عاجز ضعيف، لا طاقة له، لا طاقة له بما قد يثقله، ولا حول له ولا قوة بين يدي أمر يشق عليه. انتهى. ففي الوقوف أمال أمام الابتلاء موقف الصبر خير عظيم. اختص به، اختص به المؤمن دون غيره، كما جاء في الحديث.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 وفي الحديث أيضا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أي من رضي بقضاء الله النافذ الذي لا راد له فعاقبه ذلك الرضا من الله على عبده وأما من سلك سبيل السخط على ربه فيما دبره وقضى به من نكبة وبلاء وشدة وعناء فان عاقبه ذلك السخط من الله جزاء سوء ظنه بالله وعدم رضاه بقدر الله وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان في صحيحيهما ان من يتصبر يصبره الله وان المعين الباعث على هذا التصبر كما قال الامام ابن القيم رحمه الله ملاحظة حسن الجزاء فإنه على حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض وهذا كما يخف على كل من يتحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظ من لذة عاقبتها وظفره بها ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة لثمرة مؤجلة، فالنفس مكلة بحب العاجل والقصد أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. قال وتهوين البلية بأمرين: الأول أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده، فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه. ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى آياد الله ونعمه كقطرة من بحر الثاني أن يذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها علي، فهذا يتعلق بالماضي وتعداد آياد المنى يتعلق بالحال انتهى وإن مما يُعزِّ النفوس يا عباد الله إنما إن مما يُعزِّ النفوس عند نزول الشدائد. ويصرف عنها موجة الألم لفواجعها ونكباتها الأمل في فرج الله القريب والثقة برحمته وعدله إذ هو سبحانه أرحم الراحمين ومن رحمته بعباده أنه لا يتابع عليهم الشدائد أنه لا يتابع عليهم الشدائد ولا يكرثهم بكثرة النوائب بل يعقب الشدة بالسعة والرخاء والابتلاء بالرحمه وسابق النعماء كما قال عز وجل فان مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فقد تكرر اليسر بعد العسر مرتين ولن يغلب عسر يسرين وحيثما وجد العسر على تنوع الوانه واختلاف ضروبه وجد الى جانبه يسر ينفس الكربه ويجبر القلب ويواسي الجراح وينسي الآلام ويذهب الأحزان خاصة حين يلجأ المؤمن في شدته وبلائه إلى ربه ويسأله أن يبدله من بعد شدته رخاء ومن مجالب أحزانه وبواعث همه فرجا ويسرا كما جاء في الحديث ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك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 وأبدله مكانه فرحا أخرجه الإمام أحمد في مشنده بإصناد صحيح فاتقوا الله عباد الله وحذار من اليأس من روح الله واستيقنوا بالفرج القريب من الله الرحيم الرحمن فما الشدائد والابتلاءات والمحن فما الشدائد والابتلاءات والمحن إلا خطوة على الطريق على الطريق إلى تحسين الأحوال وقفزة إلى رخي العيش وبلوغ الآمان مع ما فيها من تمحيص وتكفير للسيئات ورفع للدرجات إن شاء الله واذكروا على الدوام قول الله تعالى فإن مع العسر يسرى وقوله عز شأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب نفعاً الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا نبي عبد الله ورسوله نبي الرحمة صاحب المعجزات اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله لقد ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من كتابه آمراً به مرغباً فيه مبيناً عظم العظم الأجر مبيناً عظم الأجر المترتب على هذا الخلق العظيم مبيناً أن الصابر يوفى أجره بغير حساب ولذا كان الصبر خير ما أعطي العبد من عطاء كما جاء في الحديث ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر وكان أيضا علامة إرادة الله بعبده الخير كما جاء في الحديث إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أي بما يصيبه من البلاء في الدنيا بما يكون به تكفير سيئاته وعلو درجاته وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة أي أخر عنه العقوبة حتى يأتي يوم القيامة فيعظم ذنبه ويضاعف جزاؤه أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد حسن فحذار يا عباد الله حذار من الجزع أمام البلاء فما هو إلا خير يراد بكم وتخفيف من الله عنكم ورحمة منه وفضل إن شاء الله واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم رسل الله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 أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقونا إبي إلا ما فيه خير الإسلام وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من إليه المرجع يوم التناد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك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 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله hij aan de salat, hij قيموا صفوفكم وسد الخلل اتموا الصف الاول فالاول الله أكبر الله اكبر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 شركه الله شركه دعويه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 رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله Zij hebben een houding